الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وتحت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وَنَادِهِ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ لَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت نفنتين وأحييت نفنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بانه اذا دعي الله وعده كفرتم وَأَيُّشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الكَبِيرِ هو الذي يريكم آياته وينذل لكم من السماء رذقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش ينق الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم, هم بارزون, يوم, هم بارزون, يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم بالله الواحد القهار اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم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 والله يقضي بالحق والذين يدعون من دون جي لا يقضون بشيء والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كادوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهِ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَالُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالْتَحْيُونَ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقُتُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ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 وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِدْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُنُونَ رَجُلًا أَتَقْتُنُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُوا كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِيَّاكُ صادِقٌ يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْلِفٌ كَمَرْبَعٍ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَوْصُرَنَا مِنْ بَعْثِ اللَّهِ إِنْجَاءً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 مثل ذأب قوم نوح وعاد وثود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التماد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَنْ يُضْلِلَهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَنَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاذِلُّتُمْ فِي شَكٍّ فَمَاذِلُّتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ مَا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَيْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا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 وقال فرعون يا هامان نبل لي صرح لعلي أبنو الأثباب أثباب السماء واتف الطّل علا إله موسى وإني لأضلّه كاذبا وكذلك ذين لفرعون فو عمله وصد عن السبيل وما كيد في العون إلا في تباب وقال الذين آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار مَن عَمِلَ كَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ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 إلى الله إن الله بصير بالعباد فوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَقَّ بِأَلِفِ الرَّعْنَةُ الْعَذَارُ أَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُضُو وَعْشِيَ النار معرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتهاد فما في عرف يقول الضعفاء الذين تكبروا ان ما لَكُمْ ما لكم تبع ان كن ما لكم تبع عنا نصيبا من النار؟ قال الذين تكبروا اننا كلنا فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار ان لقد نتجهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أَوَلَمْ تَكُتَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَأَ قالوا فَدَعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَدُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ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 تصبر إن وعد الله حق واتغفر ذنبك وتربح بحمد ربك بالعاشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير تلطان أتعهم إن في صدورهم إلا كبر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 وما يتسوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا رَيْبَ فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم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 الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكه الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوهم مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم جاءني الي من ربي لَمَّا جَاءَ أَنِّي الْبَلِّنَتُ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن مُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شلوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مثما ولعلكم تعقلون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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلا فتوفَ يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلال إذ الأغلال في أعناقهم والسلال يسحبون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 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَتُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَفِرَ هُنَنِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَمْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ولكم فيها منافع ولتبنو عليها حاجزا في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته ويُريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون؟